قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون اين لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا قرة خاسره فانما هي زجره واحده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 فآراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله هناك للاخرة والاوله ان في ذلك لعبره لمن يخشى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 فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى يسالونك عن الساعة ايان مرساها فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكُمُ انْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا